براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم مِنَ المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وَأَذَلُ مِنَ اللهَّهِ وَرَسُولِهِ إِلََّا سَمَ الحَجْجِ لَكْبَر أَ اللهَّ أَ اللهَّهَ بَرِي أُمِنَ المُشْرِكينَ وَرَسُولُه فَإِن تُبتُم فَهُو خيرُ الَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ لَّيْمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ ثمَُّ لَمْ يَن قُصُوكُم شَْأَ وَلَم يُظَاهِرُ عَلَيْكُمُ حَدَ وَلَم يُظَاهِرُ عَلَيْكُمُ حَدًَا فَأَتُ إلَيْهِم أَهْدَهُمُ إِلَ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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَاوَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَاهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يعلمون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 124. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتاب قلوبهم وأكثرهم فاسقون 125. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٍ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْتَدُونَ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 الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداؤكم وهم بداؤكم اول مرة اللهَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَهُ إكُم تُم مُمِنين قَهَتِلُهُم يُعَذِبِهُمُ اللهَّهُ بِأَدِكُم وَيُخزِهِم وَيَصُركُمْ عَلَيْهِم وَيَشْفِ صُدورَ قَوْمِ مُمِنين وَيَشْفِ صُدورَ قَوْ مِ مُ مِنينَ وَيُذهِبَ غيظ قلوبهم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 أَلاَ إِنَّ كَحِبَطَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ اجعل تمسقاة الحج وعيامة المسجد الحرام كمنام من الله كمنام من الله واليوم لاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم ولا لا يتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء 113. أولياءين استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال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 112. والله غفور رحيم 113. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس, إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا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 اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا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 كثيرا من الاحبار والرهبان انكثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب نليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم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 والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انثروا ما لكم اذا قيل لكم انثروا الله اتاقلتم الى الأرض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 112. والله على كل شيء قدير 113. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما, إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزنن الله معنا انزل الله سكينته عليه وانيده بجنود لم ترونها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم ان 129. وانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 119. لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 110. لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولورادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لَْ خَلََج فيِيكُم مَا زَدُكُم إِللاا خَبَلَ وَلا أَوْ بَعُخِلَ لَكُمْ يَبَغونَكُم الفتْنَةَ وَفِيكُم سََّعُونَ لَهُم واللَّهُ عليم بالظالمين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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسْأَمُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ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 وَنَحنُ نَ تَرَسُ بكم أَي يُصبَكُم اللهَّهُ بعَذاَابٍ مِن ذِهِ أَوْ بأَدِينَا فتَرَبَّسُ إِا مَكُم مُتََبّسُون قُلَ ف قُْطَو عَنَوكَلهَ الَّ يتَقَبَّلَ مِنكُ اننكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم الا أن كهفرو بالله و برسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسال ولا ياتون الصلاه الا وهم كسال ولا ينفقون الا وهم كارهون فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم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 لَوْ يَنْتَهُوا عَن مَّا يَقُولُونَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَهُمْ يَصْدُرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ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 انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفات قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم 119. ومنهم الذين يوذون النبي أويقولون هو أذن 110. قلوا اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم 111. والذين يوذون رسول الله لهم عذاب يَحْلِفونَ بِلَّهِ لَكُمْ لُرضُوكُمْ وَلَّهُ وَرَسُولُُهُ أَحَقُّ أَي يُرضُوه إِ كَانُوا مُمِنين أَلَمْ يَعْلَمُوا أََّهُ مَيْ يُحَادِدِ اللَّه وََسُولهُ فَأَنَّ لَهُ نَا وَجَهًَاَّ مَ خَالدًا فِيهَا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 119. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب 110. قل بالله وآياته ورسوله لَا تستهزئون 111. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إِذْ أَرْسَلْنَا قَائِفَةً مِنْكُمْ تُعَذِّبُ قَائِفَةٌ تُعَذِّبُ قَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ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 119. قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ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 وَْم منونَ وَْمُ مِناتُ بَعْضهُم أَولاءُ بَع يمُرونَ بِالمَعرُوف وَيَنهَوونَ عَنِ الْمُن كَرِ وَيقمونَ الصَّلاةَ وَيوتونَ الزَّكَةَ وَيطيعونَ اللهَّه وَرسُونَ أُلَاائِكَ سَيَررحَمُهُم ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبيس المصير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 وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا ليما فِي الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير وَمِنْهُم من آهَدَ اللهَّهَ لإِنَا كَانَ مِن فَضْلِهِ لََ الصَّددَّقًَا وَلَنَكُونًاَّ مِنَ الصَّالِحين فَلَمَّا آتَهُمْ مِن فَبْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوََّوْوَهُم مُأَرِضُون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 الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب نليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم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 وَكَارَهُ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تُنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ هُوَ جَهَنَّمُ مَأْوَى أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَالْيَبْكُوا كَثِيرًا أَم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 119. فاقعدوا مع الخالفين 110. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 111. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزاق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة ننامنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم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 وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم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 ليس أَنَ الضّفَاءِ وَلَا عَ المَررضُءِ وَلَا على, على الذيينَ لا يجددونَ ماَا يُم فقُونَ حََجِذ نَصَخُول اللَّهِ وَرسُونه ماَا علىلَمُحْسنينَ مِن سَبين واللهُ غَفُور الرَّحيم. ولا على الذين اذا ما اتواك لتحملهم قلت لا انتدم ما احملكم علي تولوا واعينهم تفيض من الدم اي حزننا لا يجدون ما ينفقون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 وَآ خَرونَ عَتَرَفوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُ أَمَلَ صَالِحَو وَآ خََسَِ أَنْ عَسَ اللهَّهُ أَ يَتُ بَعَلَيْهِمْ إِ اللهَّهَا وَفور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 114. وأن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم 115. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وَسَتُ رَدّونَ إِ عَالِمِ الْ الغَيْبِ والالشَّهادَةِ فَيونَبُِّكُمْ بِمَاكُُم تَعمَلُون وَآ خَرونَ مُرجَوونَ لِأَمرِ اللهَّهِ إَّا يُعَذذِبُهُم وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهٍِ وَلَّهُ عَليمٌ حَكين الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن ردنا إلا الحسنى 112. والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا 114. لمسجد نسس على التقوى من أول يومنا حق أن تقوم فيه 115. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فَمَنُّسِسَ بُنيانهُ على تقوى من الله ورضوانٍ خيرٌ مَنُّسِسَ بُنيانهُ على شفا جرفٍ انهارٍ فانهارَ بهِ فانهارَ بهِ في نار جهنم والله لا يهدي القوم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 111. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف 112. ألامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله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 أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أن 119. إنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم 110. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون 111. إن الله بكل شيء عليم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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كادت تزيغ قلوب فريق منهم من بعد ما كادت تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم َّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِهُ بِهِمْ رَأؤُ فُ الرَّحمُ وَعَلَ السَّلاسَة الذيينَ خُلِّفُ حتىَ إذَا ضَاقَت عَلَيْهِمُ لَغْضُ بِمَا رَحُبَت وَضاقَت عَلَيْهِمُ أَمْفُسُم وَظَُّ وَظَنُّوا أَنَّ مَلْجَأَهُم مِّنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا وَقَالُوا مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ أولا يرون أنهم يفتنون فِي كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا فَأَرَى صرف اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله